مانعته ومحصن من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغلب في قلوبهم الرعبا يخربون بيوتهم بايديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي فَأُولَئِكَ كَتَبَ عَلَيْهِمْ مُرْجَلًا نُعَذِّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءَ الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترثمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على أن يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسول أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخدوه وما لهاكم عنه فانتهوا فانتهوا واتقوا الله إما الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ذين يريغموا اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ائتاؤكم صادقون والذين تبووا الدار والايمان من بلجيم يحبون, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أخذوا ويؤذون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يغشح نفسه فإنك من المفلحين والذين جاءوا ب. اذْكُرْ إِذْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قلوب للذين آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ أَلَمْ ترَينَ الَّذينَ نافقوا يَقُولونَ لِلإخوانيهم ألم ترَينَ الَّذينَ نَقُولُ يَقُولونَ لِلإخوانيهم الَّذينَ كَبَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ خَرَجُوا لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُصِيحُ فِيكُمْ أَحَدًا نَبَدًا وَإِن كُنتُمْ لَنَرُصَرْنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْدُرِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لأن وَلَئِنَّ ظَرْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَلْبَارَ فَمَّ الْأَنصَرَاتِ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَبَّةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لن يقتلونكم جميعا إلا في فرم حصنة أو من وراء جذر بحثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمذل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب اليم كمذل الشيطان إذا قال للإنف فلما كفر قال إني بني منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها خالدين فيها وذلك كذاب الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله, ولا تكونوا كالذين نسوا الله بأن أولئك لا يساوون هم الفائزون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون لا أصحاب النار الجنة هم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا مدقعا من خشب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 سبحان الله عما نشهدون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له لنا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم